وَلِّين أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تثن الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفرس ليمال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لها غوت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 لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 وتصرِي في الرياح والسحاب المُصخَّر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allahul-‘Aleem. اللهم إنا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّ. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم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 ولا يؤذه حظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 ولا يؤذه حظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيم بينهم، وَمَن يَتْفَرَّ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ان رَبكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا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 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَانَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم وما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصله عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم ما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسله عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَمَن لا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 يرسل عليكما شواض من نار ولحاس فلا تنتصران ببأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَأَنَّ وَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وأنهم ظنوا كما ظنتم أَلَّئِي أَبَعَسَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسَنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّ كُنَّا نَقُولُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا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 مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق